والنصيحة التي ينبغي للإنسان أن ينصح نفسه بها في استقبال هذا العام هو أن ينظر ماذا أودع العام الماضي من الأعمال الصالحة وماذا قام فيه من الأعمال التي تنفعه وتنفع غيره من المسلمين ولسي ما طلبت العلم فإن طالب العلم عليه واجب واجب لنفسه وواجب لغيره إذ أن العلم الشرعي إرث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء ورثه الأنبياء وإذا نظرنا في حال الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أنهم ابلوا بلاء حسن في عباداتهم مرطاصة وفي دعوته الخلق إلى الحق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس واخشى الناس لربه، وكان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه وتتورم من طول القياس فيسأل في ذلك فيقال. ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول افلا احب ان اكون عبدا شكورا وفي مجال الدعوه الى الله دعا صلى الله عليه وسلم قومه الى توحيد الله وعبادته فراء منهم الاداء حتى كانوا يلقون سال الجذور على ظهره ووساجل تحت بيت الله حتى تثاروا عليه لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وعينفر بك الذين كفروا ليستوب او يقتلوك او يحزوك فكان النقاش بينهم على هذه الامور الثلاثه الاثبات وهو الحبس والقتل والاخراج فأذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج في من مكة إلى المدينة ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم حتى عاد بعد ثماني سنوات بعد ثماني سنوات إلى مكة فاتحا منصورا غاثرا ولله الحمد فأقول إن على طلبة العلم واجبي الواجب الأول لانفسهم والواجب الثاني لغيرهم من الناس أن يعلموهم ويسدوهم ويدعوهم إلى الله وأن يضيون الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بما يتعلمونه من اساتذتهم وبما يتعلمونه بأنفسهم من الكتب وبما يسمعونه من الأشرطة الصادره عن من يثق ولا شك أن نشر العلم سبب للقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى كما هو معروف فإن الرجل يأتي إلى القوم يلقي بينهم كلمة واعظه موجهة فيتفرق الناس وقد فهموا ما قال ثم ياخذون بتطبيقه في أنفسهم وفي غيرهم وهذا أمر مشاهر معلوم وعلى الانسان في مستقبل هذا العام ان يعد نفسه بالجد والاجتهاد وتتميم ما نقص في العام الماضي وتحسين ما كان فيه شيء من الاعوجاج او الانحراف حتى يستقبل هذا العام بجد ونشاط وليعلم وليعلم أن ان الانسان اذا عود نفسه الكسل ساد عليه وصعب عليه ان ينشط بعد ذلك واذا عود نفسه الحركه والنشاط وبث الوعي الديني في الامه سهل عليه ذلك وكان هذا ديدا له حتى انه لا يحزن ويضيق صدره اذا لم يقم بهذا الامر اما ما كنا نتحدث عنه